ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن نجهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث جئتما.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 إِلَّا إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين 115. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين 116. فدلاهما بغرور 117. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة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 فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال إنهم تتخذ الشياطين أولياء من دون اللَّهِ من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون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 يا بني آدم إنما يأتينكم رسول منكم يقصون عليكم فَمَنِ فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون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 أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوثّنهم قالوا قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ظلّوا عن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 حتى إذا داركو فيها جميعاً قالت أخرىهم لأولهم قالت أخرىهم لأولهم ربنا هؤلاء يضلون فأتهم عذاب ضعف من النار قال لكل ضعف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 لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد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 وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ لِجَالِي يَعْرِفُنَّهُمْ بِسِمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ أَهَأُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَا لُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ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 كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَدْحَضُونَ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَلَّى اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يوم يأتي تؤيله يقول الذين نسواه من قبل قد جاءت رسول ربنا بالحق فهل لنا من شفاع فيشفع لنا أو نرد فنعمل أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل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 وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا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 قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده وندر ما كان يعبد آباؤنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب تُجَادِلُونَني فِي أَسْمَاءِ ثَمَّيْتُمُوها أنتم سَمَّيْتُمُوها أنتم وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِها مِن سُلْطَانٍ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ أَنْ جئناه والذين معه برحمه منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحة قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره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 وَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَكْذُونَ مِنْ سُهُو لِهَا قُصُوراً قُصُوراً وَتَنْحِطُونَ الْجِبَالَ بِبِيُوتٍ فَذْكُرُوا أَلاَّ إِلَّا وَلَا تَعْثَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ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 فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطارا فانظر كيف كان عاقبة المدرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره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 ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبعونها عوجا واذكروا اذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبه المفسدين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 قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا قال اولهكن كارهين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 فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم فِيهَا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوهم الخاسرين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 وما أضل في قرية من نبي إن إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضرا بالبأساء والضرا إلى ثم بدلا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا وقالوا قد مسأبأنا الضراو السراو فأخذناهم فأخذناهم بقتتهم وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى منو واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بيات وهم نائمون أَو أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٓا أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا دُحًا وهم يلعبون أَفَأَمِنُوا مَكْرَى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 قَدِ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِي بَنِي إسرائيل قَالَ إِن كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَالْقَ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَعْبَانٌ مُبِينٌ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 ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءت سم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه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 فأرسل عليهم الطوفان والجراد والقملمون ضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين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 وجا وزن ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون فأتوا على قوم على أصنام لهم قالوا يا موسى جعلنا إلها كمالهم آله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 قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقض مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخض موسى صعقا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 وكتبنا لهم في الالواح من كل شيء موعظه وتفصيلا لكل شيء فاخذها بقوه وامقم قومك ياخذوا باحسنها ساريكم دار الفاسقين ساصرف عن اياتي الذين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 ولم سُقِطَ سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا قالوا لئلَم يضحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولم ما رجع موسى إلى قومه 119. قال بئس ما خلفتموني من بعدي 110. أعدلتم أمر ربكم 111. وَأَخَذَ بِرَأْسِ وأخذ برأس أخيه قَالَ إليه 112. قال ابن القوم استضعفوني إِنَّ الْقَوْمَ أَضْعَفُونِ وَكَادُوا يَقْتُلُونِ فَلَا تُشْمِتْ بِي فَلَا تُشْمِتْ بِي الْأَعْدَاءُ وَلَا تَجْعَلْنِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ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 أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنة كتضل بها من تشاء تضل بها من تشاء وتهدى من تشاء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 وأوحينا إلى موسى دستسقه قومه أن يضرب بعصاك الحجر أن يضرب بعصاك الحجر فمбежست منه ثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم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 وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرِيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْلِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعَوْا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّتُمْ مِنْهُمْ لِمَ تَعْذُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةٌ إلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِرُوا بِهِ أَجَئنَ الَّذِينَ يَنْهَوُنَّ عَنِ السُّوءِ وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بيس وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بيس بما كانوا يفسقون فلما عتو عمانه عن عنه قل لا لهم كونوا قردة خاسين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 وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ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 خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم درياتهم وأشهدهم, وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى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 وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون وتسل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنّه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا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 لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُ صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شِرْكًا فِيمَا آتَاهُ فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ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 يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيْثِ لَا يَقْصِرُونَ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا جِئَتْ بِهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِن رَّبِّي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم تضْحَمون وَقُمْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ